بسم الله الرحمن الرحيم حامد تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داء سبت آيات لقوم يعقلون، واختلاف اللون هال وما أنزل الله من السماء من الرزق، فأحيا به الأرض بعد موتها وتصرف الرياح، وتصرف الرياح آيات لقوم يعقلون. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِنْ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَتِيمٌ يَسْمَعُونَ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُصِرُّونَ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ كَذَٰلِكَ بصائرُ النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 أنتم صادقين وللله يحييكم ثم يموتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون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 وقيل اليوم نسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما رأكم غار وما لكم من عصرين فلكم بأنكوا متخذتم آيات الله زوا وغرتكم الحياة الدنيا